أول أ س ئ ل ة ه ذ ا ا ل ل سائل يقول ق ا ء كيف أ ع ر ف الراوي المهمل في ا ل أ س ا ن ي د وما الفرق بين المهمل والمبهم وما الكتب التي تعنى بذلك يا فضيلة الشيخ العالمين نبينا أجمعين فالراوي الذي ينسب الحمد الله وبارك أما المهمل لا لله صلى وسلم على ورسوله وعلى آله محمد وصحبه عبده بعد رب ك المحدث ن ي ق و ا ل حدثني محمد وفي شيوخه أ ك ث ر من شخص يسمى محمد كما هو حاصل في صحيح البخاري و أ ل ف في المهملات كتب من أشهرها وأجمعها كتاب تمييز أبي من وأجمعها المهمل الغساني أشهرها علي و أ م المبهم ب ا ن س ب ة ل ل هو الذي لا يسمى إ ن م ا يقال حدثني رجل أ و بعضهم أ و ما أ ش ب ه ذلك أ و حدثني شيخ وهذا موجود أ ي ض ا في ا ل أ س ا ن ي د ويعرف أ ي ض ا ب م ر ا ج ع ة كتب المبهمات وقد ألف في المبهمات كتب من أشهرها المبهمات في من كتب كتاب الخطيب البغدادي المسمى ا ل أ س م ا ء ا ل م ب ه م ة في ا ل أ ن ب ا ء ا ل م ح ك م ة وللنووي أ ي ض ا كتاب في المبهمات ومن والإسناد أجمعها بل أجمعها على الإطلاق كتاب المستفاد من مبهمات المتن رحمه ابن أبي على زرعة العراقي الله الإطلاق كتاب للحافظ الحافظ بل المطبوع محققا في ثلاثه مجلدات نعم ل ل ا أحسن إ ل ي ك م ونفع تقول ورحمة وبركاته وتعمل أنها بصناعة منه عليكم بما قلتم هذه سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها امرأة سائلة الله الخرز ا تشتغل هذه ح ج ا بها ا ت تتزين ل ب ن ا ت من أهل تهامة أهل هكذا قالت البعض م ن البعض يسكنون ا ا ا د ي ة و ل ب ا ل آ خ ر يسكنون المدن ويمكن أ ن ه ن يظهرن بها أ م ا م رجال غير المحارم سؤالي يا ف ض ي ل ة الشيخ هل أ ن ا آ ث م ة ببيعها أ و ا ل إ ث م على من يشتريها ثم تتبرج بها ف إ ن ي ما عملتها ا وبيعتها إلا في ظني أنها مثل الذهب والفضة التي أحل الله في ظني مثل أحل ل ن و ح ر م التبرج بها ولكن حصل بيننا اختلاف ف أ ف ت و ن ا جزاكم الله خير الجزاء هذه هذه به ورائه عليها عملها عليها المرأة التي تشتغل بصناعة الخرز هذه تعمل عملا مباحا وتتكسب به وتطلب الرزق من ورائه فلا شيء عليها ولا ولا تشتغل تعمل وتطلب من إثم وتتكذف شيء شيء في عملها ولا كون بعض من يشتري منها يزاول به شيئا لا يحل أو تتبرج ب هذا ه إ ث م ه على من فعله لكن ينبغي أ ي ض ا أ ن تتحرى هذه المراه أ ة ل تبيع تعرف على من ن أ ا التبرج فإذا عرفت أنه من أهل التبرج فإنها لا, لا تبيع عليها وإلا فالأصل أن البيع مباح العمل مباح وبيعه مباح من من أنه أن أهل أهل وبيعه عرفت تبيع وحل الله البيع ل ل ه ا و حرم الربا ولا شيء عليه في ذلك ولو أ ر د ن ا أ ن نتحسس من هذه ا ل أ م و ر لما صحت لنا تجاره ة لكن يبقى أن الإنسان أن أن يبقى إذا عرف ذ هذه المرأة أو هذا هذا إذا ا الإنسان المرأة الرجل يزاول بما أبيع عليه ما حرم الله عليه فإنني لا أتعاون معه على هذا الإثم والأصل أن البيع مباح ولا شيء فيه ثم إذا كان عليه عليه على فإنني أن أو أو أبيع معه فيه حرم ثم شيء ي غ ل ب ع ل ى ا ل ظ ن أ ن ه ذ ا ا ل ش خ ص ي ق ا ي و ل ا ه ي الله ي ق الله ي و ل ا ه ي الله يقول الله ي ل الله ي ا ه ي ق و ن ا ل ه ي و ل الله ا ل و ل الله و ل ا ل الله ي الله ي ل الله ي الله ي ل الله ي ق و الله يقول الله ي ل الله ي ق و ا ه يقول ا ل ل ل الله ي ق ل ا يقول ا ل ل و ل ا م ل ل الله يقول ا ل و ل الله ي ق الله و ل ا ل ي ا ل ه ي ق ا ل ل ي و ل الله ي ق يقول الله ي الله يقول ا ل الله ي ق ا ل يقول الله ي الله يقول ا ي ق و الله ي ل يقول الله ي ق ل يقول ا ي ق لا لأن من شرط الحج, الاستطاع من شرط الحج الاستطاع ولله ع ل ي الناس ح ج البيت من استطاع والذي لا يستطيع لا شيء عليه ولا اثم عليه لكن لو أ ن ا ل إ ن س ا ن اقترض فيرجى أ ن يسدد الله عنه كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله、نعم. أحسن أنا تنصحونني سائل لاسمه بسين من جزان يقول أنا عندي الله هذا فبماذا جزاكم الله إليكم يقول قلق وضيق خيرا؟ رمز أيضا أخرى تقول أم محمد تقول أنا واسمها تقول تقول محمد عندي قلق ووساوس منذ سنين ط و ي ل ة فكيف أ ع ا ل ج نفسي من هذه ا ل أ ش ي ا ء وجزاكم الله عنا خير الجزاء هذا وهذا, الضيق وهذا وسببه الله الذكر الضيق القلق الآونة الأخيرة المسلمين البعد وعلا جل وقلة في بين كثر عن أ ل الله بذكر ا تطمئن ألزم أن الإنسان ألزم نفسه القلوب الله فلو ذكر جل وعلا ولهج بذكره في كل وقت وتلا كتابه على الوجه ا ل م أ م و ر به و أ ل ح بدعائه أ ن يشرح الله صدره بيته وجلب مأوا تجعل الأسباب التي تجعل بيته مأواً للملائكة لا للشياطين ف إ ن البيت الذي لا تدخله ا ل م ل ا ئ ك ة لوجود الكلاب والصور وما أشبه ذلك وكذلك م ا أشبه ذ ل و ك ا ل أ غ ا ن ي والمزامير ف إ ن ه حينئذ يكون م أ و ى للشياطين ولا شك أن الشياطين سبب لمثل هذه الهموم وهذه الغموم ومعاشرة ومعاشرتها وعلا الشياطين مثل للناس لا شك أنها شر يبقى أن الإنسان عليه أن يلهج بذكر الله جل وعلا كما قال الله أنها كما سبحانه شك شك شر بذكر أن أن أن يبقى سبب هذه أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب وبذلك يزول هذا الضيق وهذا الحرج ومن أ ع ظ م ا ل أ ذ ك ا ر تلاوه ة تلاوة القرآن تلاوة القرآن ل رتب ع ي القران ث و ا العظيم حسنات ب بكل عشر ي حرف أن أ ألف يقرأ ألف الإنسان القرآن ساعة وهكذا الطريق ا يحصل على ألف حسنة يقرأ جزئين ألف حسنة وهكذا ويقطع الطريق على ل من حسنة جزئين حسنة جزء مئة مئتي ويقطع بربع ي ط ش لأنه إ ذكر ا أ ث من ذكر الله ف إ ن الذكر يطرد الشيطان وكذلك يكثر من نوافل العبادات يكثر من الصيام يكثر من ا ل ص ل ا ة يكثر من الدعاء فيكون قريبا من ربه بذكره ه وحمده وشكره الله هذا رحمهم يقول أحسن إليكم رحمهم يكثر نقرأ سيار أن سائل التابعين الله في بعض أن فلانا صعق ا لما سمع آ ي ة من كتاب الله ربما قيل أ ن فلانا ل ل آ خ ر توفي وغيرها من أ ش ب ا ه ه ا فلماذا لم يروع عن بعض الصحابة مثل ذلك يقرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أن القرآن قوي وثقيل ووقعه على القلوب ومنهم يروى يقرر شيخ قوي ووقعه عن بعض أن شديد لكنه نزل على قلبه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو في حال من ا ل ق و ة تحتمل هذا ا ل ق ر آ ن تحتمل هذا القول الثقيل وكذلك صحابته رضوان الله عليهم فهم يستشعرون عظمة القرآن وفي قلوبهم من القوة ما يحتمل هذا القول الله ما هذا الثقيل من عليهم يحتمل فهم عظمة ذهب ا ل ص ح ا ب ة وجاء بعدهم التابعون وهم من الفضل والدين والعلم والاستشعار لعظمه ة ذ ا القرآن بالمنزلة الرفيعة العالية يستشعرون عظمة هذا القران آ ن وثقله ومع ذلك قلوبهم ذلك ضعفت ل ص ح ا ب ة ف ز ل القول الثقيل على ل هذا ق و ب أضعف من قلوب ا ل ص فحصل ح ا ب ة ل ه م ما م حصل ن ا ل غ ش ه وقد يحصل لبعضهم من الصعق ما يحصل يذكر في ت ر ج م ة زراره بن أ و ف ى أ ن ه سمع ا ل إ م ا م ي ق ر أ في ص ل ا ة الصبح ف إ ذ ا نقر في الناقور ر ينكر سيرين فصعق فمات في فقال الشخص على العلم يوضع على قيل القول من مثل مثل هذا القول فقال يوضع هذا هذا ا حتى أهل له أن أن بن وجود ج د ثم يقرأ عليه ا ل ق ر آ ن إ ن سقط من الجدار فهو صادق ك أ ن ه يشكك في وجود مثل هذا لكن ك ث ر ة الحوادث والوقائع التي حصلت في عاده التابعين تدل على أ ن له أ ص ل ولا شك أ ن القران آ ن إن سنلقي عظيم وثقيل و ق ل هذه ثقيلة ع مع استشعار عظمته م يحتمله لسيما وهذا وثقله الثقل لا قلب أي ل القلوب مع ضعف ا قد يقول قائل هل قلوب ا ل م ت أ خ ر ي ن أ ق و ى من قلوب التابعين نقول لا بل أ ض ع ف لكنها لا تستشعر عظمه ة ذ ا القرآن لا تستشعر عظمة هذا القران آ ن قد ق ل قائل إن زرارة أوفة أول مرة الآية أو أول مرة الآية الآية لماذا لم يموت قبل هذا الوقت أوفة من يسمع لم يمت أول أو أول يتلو في قبل نقول سمع هذه ا ل آ ي ة لكن الايمان يزيد وينقص فقد يزيد في يزيد ويصل ق الأوقات ت من و إ ل ى حد ي ت أ ث ر أ ك ث ر من وقت آ خ ر وعلى كل حال هذا وجد وشيخ ا ل إ س ل ا م يقر به ويقرره ويحمله على هذا المحمل ومن نفأه كابن سيرين له رأيه وجهة وعلى كل حال هذا له وعلى كل يدل على ومن وجهة نفأه سيرين نظره سيرين رأيه صدق وعلى يقين وعلى ق و ة إ ي م ا ن واستشعار لعظمه ة ا ل ل ولعظمة كلام الله وتعظيم لشعائر الله بخلاف ما حصل عند المتأخرين الذين يقرأوا عليهم القرآن فلا الناس شيئا التأثر بالقرآن عند الصحابة عليهم ذلك لم ومعلوم ثم يتأثرون يتأثر وقت كأن أن يسير ويبكي يكن عند قد بعض بعد بعد يستمر الوقت الطويل ويعاد بعضهم يمرض بسبب ما سمع و ت أ ث ر به لكن القلوب ران عليها وغطى عليها الران بسبب التخليط في المكاسب وفي المطعم كلا بران ما كانوا حال الله وعلا يمدنا وغفرانه على قلوبهم وعلى كل حال نسأل الله جل يكسبون أن بسبب بعفوه في وفي و ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن به والركون إ ل ى كتابه و س ن ة نبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام、نعم. اللهم ا م ي ن شيخنا ما السبيل إ ل ى أ ن تحيا القلوب وتقبل على كتاب الله و ت ت أ ث ر بكتاب الله السبيل الوحيد أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل والترتيل شيخ الإسلام على يقول به تدبر يقرأ شيخ أن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به تزيد القلب يقينا و ط م أ ن ي ن ة وتزيد ا ل إ ي م ا ن وتمده بشيء لا يدركه إ ل الا من ف ع ه و ل ق ي من رحمه الله يقول فتدبر ر الله ا يقول ل ق آ إن رمت الهدى فعله ا ل م تحت تدبر القرآن. أحسن القرآن ا ل ل إليكم ونفع بما قلتم بما ونفع ف س ة ا ل ش ي يقول خ ه ذ اذا السائل إ احتلم الرجل وهو نائم فهل يجب عليه الغسل أم ل ام إذا ا ح ت ل ا لا ر ج ل وهو ن ئ م الماء ورأ الماء واجب عليه الغسل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء ورأى ورأى واجب رأت على الغسل إذا قال النبي الصلاة إذا عليه هل غسل عليه هي هي أحسن الله هذه سائلة تقول عفاف تقول السلام ل إليكم ه هذه ا ئ ة تقول س ه ا عليكم ف ف ا ت ق و السلام ل ع علي أ ي م ا ن ك ث ي ر ة فهل أ ك ف ر عنهن كلهن ا ل أ ي م ا ن إ ذ ا تعددت فلا تخلو إ م ا أن أ تتعدد س ب ان ب ه ا لا أو ف إ تتعدد ع د د ب هذه اسبابها ل أ بعدد ذ ه ل أ س ب ا ب ا لا ب ع على ث ة الأيمان هذه وان اتحدت اسبابها ف ك ف ا ر ة واحده تتداخل فتتداخل ت ف هذه الكفارات ب ن إخواني ت محرمة علي وعلى ل ا أ ب ر والأصغر مني عني أ ي ي د و ن ج ز ك م الله عنا ا ل ف خ ي من أ م ك خمس مرات فهي أ خ ت لك وهي أ خ ت ل إ خ و ا ن ك الذين هم قبلك وبعدك نعم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثابكم الله إذا سائل السلام أثابكم الثواب لدي ثلاثة、أسئلة. السؤال الأول يقول إذا صليت الوتر أول الليل أسئلة يقول عليكم وأجزل لكم لدي يقول صليت أول عظيم ورحمة فهل أ س ت ط ي ع أ ن أ ص ل ي في آ خ ر ه إ ذ ا صلى الوتر في أ و ل الليل قبل أ ن ينام لغلبه ا ظنيه أ ن ه لا يقوم من آ خ ر الليل ل أ ن الوتر آ خ ر الليل أ ف ض ل لمن ضمن قيام آخر الليل لكن إذا كان لا يضمن القيام في اخر ل ل ل لكن لا القيام ي يضمن في كان إذا آ الليل ثم أوتر في أوله كما والسلام أوتر أوله أوصى أبا هريرة في النبي عليه الصلاة وأنوتر أن أ ن قبل ان م ثم تيسر له أ يصلي ق و م من مانع أن آخر الليل فلا ي ما كتب له مثنى مثنى ويكتفي بوتره ا ل أ و ل سؤاله الثاني يقول ما ك ي ف ي ة أ د ا ء ص ل ا ة الوتر الثلاث أو السبع؟ هل تكون متصلة أم أوتر أو أو أو تكون السبع إذا بثلاث هل متصلة بخمس بسبع بتسع ركعتين ركعتين إذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع فتكون بسلام واحد و إ ن أ و ترى ب ث ل ا ث بسلامين ركعتين ثم ر ك ع ة فلا ب أ س أ م ا ب ا ل ن س ب ة للخمس والسبع والتسع فالافضل أ ن تسرد بسلام واحد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفي التسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة فإذا أتى بها يجلس إلى سلم وفي يقوم ثم نعم يتشهد أتى بعد أ ح سؤاله الثالث يقول هل يجوز الدعاء ب آ ي ا ت القران آ ن ل ت ي ي ك و ف ي ه التي دعاء أثناء ا س ج يجوز و د الدعاء ي ا ب آ القرآن ا ل ت يكون فيها دعاء أ ث ن ا ء السجود جاء النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في حال عليه الركوع والسجود عن عن أن يقرأ في لكن إذا كان ثبت بذلك التلاوة يقصد إذا و إ ن م الدعاء يقصد ب ذ ك ا ل فلا مانع إ ن شاء الله تعالى أحسن الله ل إ ي كمن هذا السائل ياسم ك يقول في سجوده و يرجو الولد ربي لا ت ذ ر ن ي فردا و أ ن ت خير الوارثين هذا يدعو يدعو يريد بذلك الولد、نعم. لا يريد بذلك التلاوة وما أشبه ذلك. الفاصل يريد يريد والقاعدة يقصد بذلك بذلك أشبه القصد يقصد أن أن, أن, لا القصد، القصد أن لا يقصد التلاوة. وإنما يقصد الدعاء هذا ياسين من مصر يقول أ ن ا مقيم في ا ل م م ل ك ة ولي ع م ة ض ر ي ر ة و ع ا ج ز ة بسبب انزلاق في العمود الفقري فهل يجوز أن أعتمر عنها وجزاكم الله عليه أمه أباه الجزاء لا العاجزة العمرة وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من قال يجوز خير وجزاكم أو أن أعتمر أن أداء عنا مانع عن عن من من إن تعتمر عمّتك لا, يستطيع لا يثبت س ت ط ي ي ع لا على الراحله ا ف حج عنه قال نعم حج عن ابيك واعتمر فمثل هذا العاجز يحج عنه ويعتمر عنه ه له سؤال شبيه بهذا لكنه عن المتوفى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو له المستمع ابو أيضا سؤال المتوفى السلام سؤالي والدي يقول عليكم وثلاثين محمد ورحمة متوفى منذ أكثر من خمس م سنة آتي عن ع ب وأريد أن أكثر أن ر فهل لي ذلك أ م ل ا لا, لا مانع من أ ن ت ع ت م ر ع ن أ ب ي ك وهذا من ب ر ك بابيك المتوفى س ا ئ ل هنا يقول أ ن ا ع ا م ل في أ غ ن ا م وليس عندي ق ر ي ة أ و م د ي ن ة أ و مسجد ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فماذا أ ف ع ل بارك الله فيك م هذا الذي لم يستوطن في بلد او في الصحراء من لا تلزمه الجمعه ص ح ر الرعاة ا لا ا ء من تلزمه ل ة لا ل ت ز م الجمعة هذا سائل يقول ف ض ي ل ة الشيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى هذا الحديث صحيح بل في الصحيح ومراده عليه الحديث الصحيح الصلاة والسلام اللهم اللا ينتقص الأنبياء بل يسلم صحيح في ينتقص ويونس بسبب ما حصل له من مغاضبته قومه وذهابه عنهم بصدد أ ن ينتقصه ويزدريه أ و ينتقص من قدره بعض السفهاء ويتطاول عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا على يونس من باب تواضع الصلاة والسلام عليه عليه تفضلون على عليه وإلا يونس رفع فهو شأنه وهضم حقه أو متى بن من أفضل الخلق وسيد ولد آ د م مع أ ن ه ثبت عنه النهي ل عليه وسلم ا عن التفضيل بنى ا ل أ ن ب ي ا ء والمقصود به التفضيل الذي يتضمن تنقص بعضهم م يفهم منه الازدراء ببعضهم وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوصا بعضهم إليكم بما أو أحسن وإلا ونفع فالتفضيل عليها في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أحسن الله القرآن الإزدراء الرسل تلك على قلتم بعض